قبل ما يشيل من مكه بعن الدين, بعن الدين قام, يطل يطل يطل قام حسين واستبدل ذكر الادعيه المعروف, أبو المعروف أبو وظل يقرا, يقرأ ذكر للحج اكبر من فصل لطوف وشيف, وشيف العيلة صوبة جساد مربوبة غصب بالطوف دعاها, دعاها الشمر, الشمر يشتمها ويطوفها الزجر وسناء أضاحي الحاش شباني وعيذي في عاشور, عاشور ومبيتي يختراحي كون ما هو منه في لبرور واما التلبية, التلبية من نوح نسوانج وسط الخدور اقرأوا كل ما شاب يتعفر تضج بالتلبية النسوة <تصفيق> اذا احللتم من إحرامكم. من احرامكم ألا تقصرون, تقصرون. قال احرامي بل ثوبي بل البالي, البالي. والتكصير قطع الراص <تصفيق> ومن دم الغسول يا اختي وزمزم قربتين <تصفيق> التفت لاخته متعبان قال لها اخيا يا زانم خلب كربله عندش يا زينب غرو ولا جوه اقرو يا يا شباب اقرو يا خلب كربله عندش يا زينب غرو ولا جوه ترى جسم الصف وعباس اسمه يا اختي ولا لازم تضربين اشواط بين الساعدنا عنوان ابسعيش في ظلم الليل تصير كعبة الاحزان احسنت وانته الطواف وصلى الحسين خلف المقام ونظر الى العباس قائلا له ابا الفا جهز المحامل للنساء وأول محمل قام بترتيبه وتجهيز أبو فاضل محمل منه زينب يوم يوم للي رعيش أنواع جامل محامل الحرام كل فرد وجه كل فرد و طبلع الزين ابتسم عباس عباس يا للخياب ونوات علي علي قوم قوموا يا لاتخو يا ما احملي يا هو الذي يا هو الذي وحسين طلعان عباس حديث وضع ضجه لا إله وضع عن كل ساعة عباسه نزل محمال محمد الحو صدل حسين ولا شذ شنهين زيد جل يا خو يا نازلتي اه اه تِذْرِبَ خَيْء مَا تِحْمَلَ الزَّلْوَ الْهَرُومُ رُبِّيَتْ عَلَى الْحُسِينَ واحسين اقسم عليك بولائك للحسين أريد هذا المخصص ثلاثا منك في هذا اليوم. اليوم رأيتك يا عبا سيت حضر. حضر يوم يوم, يوم دي اطلعت يالله رأيتك يا عزة. بادر شك يا الله يا مولا انتكرا اه ازا سعيها يختلف عن ساير النار لحسين عذها الصفا واما المروى أباس والمروى راس من فضوك والصفاب لا رأى وكل ما اتخرويل خيل وميا آه آه عايشن عاشر محرم قسلي لعيدي الحاج با من الدم ومجلسي يوم العيد باسويه ما تاب يصعد على صدر دعيه أيت رجلا فاضلا في يوم رحيلنا من مكة عند جلبة ما عندك أيها الصالح قال عندي صغيرة عمرها ثلاث سنوات ومحتار شي أخذ له قلت لا أنا أقول لك شي أخذ له حجاج وهذه كربلة دون البراية عافوا اثياء بالعيد وامتدوا عرايه والعيال غمنا سفر دماء أغلى هدايه وأنا هدية عيد راسي حذر خيه شفت ابوي يودي لها بالترابس اب اقرب توفق حجاج وهذا كربلا دون البرايا افن والثياب العيد وامتدوا عرايا لعيال الغم نسف الدمع اغلى هذا آياء وأنا هدي راس حق رقية حجي غير واضي والشافر غير الشافر هذه حجي غير وادي والشهر غير الشهر تنقاضي كلها المناسك يوم عاشور الظهور أظل مرمع للثارة ويركب على صدر الشموع يفري وداجي ومهجتي من الضمامي تفتيتي وثوب لم خرق حرامي وينسي لفوق الثراء والباسم خيط الدماء وبقارة مياب العاراء يرتفع راسي على الذابل وزينب تنظراء وإيه القلبي وتجذيب الحسرات كل ما شافتك تجذيب الحسرات وإيه القلبي وتجذيب الحسرات كل ما شافتك وا حسينان وا حسينان